أستودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فملها الله أموري كلها إن يكن ربي لها فملها لنا مريكون وحسيون الله الله الله تبارك الله وجل الله أعظم من فاه إلا فوahu تبارك الله وجل الله أعظم من فاه به إلا فوahu سكنا من جلست نبل أكرم من يرجى استودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها لنا مليك واحسن إلينا إلينا لا ولا علينا يا ربي أنت رجائي وفيك حسن غن, غن, غن يا رب فغف ذنوبي وعافني وفعني يا ربي أنت رجائي وفيك حسن ظني يا ربي فاغفر ذنوب وعافني وفعن ألعف منك إلهي وتنبغ ذكى مني والظن فيك جميل حقق بفضلك ظني أستغنين إن لم يكن لَهَا لها فمن لها تستوجع الله أموري كلها إن يكن ربي لها فمن لها؟